دقائق في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في قومه بالصدق وكان يعرف بينهم بذلك وهو لقب لا يتصف به إلا من بلغ الغاية في الصدق وغيره من خصال الخير وقد شهد له أعداؤه بذلك فهذا أبو جهل كان مع بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه له يعلم أنه صادق ولذلك لما سأله رجل هل محمد صادق أم كاذب قال له ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ وهذا أبو سفيان وكان قبل أن يسلم من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هرقل فقال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان لا فقال هرقل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وهذه خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف ويقول زملوني دثروني وذلك إثر نزول الوحي عليه بغار حراء قالت له أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد متفق عليه إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المشركين يتخبطون في الحكم عليه فمرة يقولون ساحر كاذب ومرة يقولون شاعر ومرة يقولون كاهن ومرة يقولون مجنون وكانوا يتلاومون في ذلك لأنهم يعلمون جميعا براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف والألقاب الذميمه فهذا النضر بن الحارث الذي بالغ في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر مبتليتم بمثله لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا ارضاكم عقلا وأصدقكم حديثا وأعظمكم امانه حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر وقلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن وقلتم شاعر وقلتم مجنون ثم قال يا معشر قريش انظروا في شانكم فانه والله لقد نزل بكم امر عظيم